فإذا استوىت أنت وَمَنْ مَعك عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبَّنَا ازِلْ لِي مُزَدَّمٌ خَيْرُ الْمُزَدَّدِينَ في ذلك لا ياتم وإن كن لم تدين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكم مالكم من إله غيره